أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم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 أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّةَ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ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 يذرأكُم في ليس كمثل شيء ليس كمثلله شيءئ وَوهو السمع البصير.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 إنهُ عَم بذاتِ الصّدور وَوهوَ الذي يقبلُ التوْوبَةَ عن عبَادهِ وَيَعْفُو عن السّئاتِ وَعلملَ ماَا تَفعلون وَيَْستَجبُ الذينَ آمَنُوا عملِلُ الصَّالحاتِ وََزيدهُم مِ فَضلِ وَكافِرونَ لهُ عذابُ شَديد.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 إِذَا شَأْ يَسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظَلُّ النَّرَاكِدُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورَ أَوْ يُوبِقَهُم بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ حِصَارٍ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 وَلَمَنْ ي تَصَ بعْدَظُلْمِه فَأول إكَمَا عَهِم م سَبيل إِ مَ السَّبيل على الذيينَ يَظْلمونََّا سوَوبغونَ فيِي الأرضِ بِ غيررٍ الحَق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 চেল